نا خيل وان لفضيله الدكتور محمد We hebben het بِكَانَ لُومُ مَوْفِرٌ لِلنَّاسِ عَلَوٌ بِهِمْ وَإِذْ نَادَى رَبَّكَ لَنْ شَهِدُوا ويقول الذين كفروا له Wat? Oh, oh. والذي طوعا وكرها What? ويقول الذين كفروا له I'm back. ولقد استهزء برسل من قبلك فامليت للذين كفوا ثم أخذتهم فَكَيْفَ فكيف كان أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ Amen. Um. لفضيله الدكتور محمد ZANG the يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار